يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مغروسة ومع صادق الإحساس محتاج وعي أقول يحلل لنا بيت الشعر حسب هاجوسه يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مغروسة ومع صادق الإحساس نحتاج وعي أعقول يحللنا بيت الشعر حسب هاجوسه ورغم كثرة شغالي أنا ماني بمشغول عن الشعر والنصر المخلد وقاموسه ولو إني بدون يدين ولا بدون ريول قدر اهزم ناس من الكبر مهوسه أصوغ بشفاتي نصر ليوا بدون خيول وفرج بها ضيقات في الصدر محبوسة وأنا شخص لكن شخص طيب ووفاء وفعول ما هو شخص عزه كبر منصبه وفلوسه أشوف العمر فرصه وأشوف الحياه فصول ومع كل فصل تجربة عمره مدروسة يلين الكسل والذل في الواقع المذهول نخر في عزائمهم مثل نخرة السوسه وطبول المعارك صوتها غير صوت طبول من يجر صوته في الغنا ليلة عروسة نعرف الخطاء من قبل من حاسب المسؤول لو بعض الناس للخير معكوسه على قمة العزة تصول العرب والجول وتحت هيبة الريس ترى الناس مريوسه يا بن آدم اسمعني ترى العمر له مدلول تصبر لو النفسك من الضيق منفوسه لتخذل طموحاتك ولا تتبع المخذول غد الطير يلي يصنع الريح من موسه تفائل تجد صحراء همك خضار احقول وسر ليلك المظلم على نور فانوسه بطرش رساله فكر والشعر لي مرسول عسى تستفيد اذناب وقتي قبل روسه رساله لها مفعول لكن ترى المفعول مثل حلم ليل نطير الحلم كابوسه اخا طبها صاحي مخا طبها مهبول شرات الدواء جرعته للداء مقيوسه ومن يدوس فوق الشوك وهو بدون نعول ليش كي جروح الشوك يصبر على دوسه ومن يقول دنيانا مشاكل بدون حلول يبعيشه الخذلان والنفس مدعوسه ومن يطيح عزمه كيف يقدر يشيل حمول ومن يضيع راية لازم يصير في حوسه الإنسان لو يصنع من الماس ومن اللول مدائن على كوكبه للأرض محسوسه ولو انه ملك هالارض بالعرض ولا الطول ترى ما قدر يصنع الحين ناموسه يظل الضعيف اللي بلا جهد ولا حول لو إن نفسه من الموت بالناس محروسة مصيره على الاكتاف يرحل وهو محمول وحفرته متر ونص والكفن ملبوس